الذي خلق سبع سماوات طباقا ماتنا في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ليك وهو حسير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 تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ قَذَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبِيٌّ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ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 أُفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَثِبْ قَوْلَهُمْ أَوْ جَهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ لَهُو دَلُولا فامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رزقه وَإِلَيْهِمُ النُّشُورُ أَمَّنْ تُمَّنْ فِي السَّمَاءِ يَقْذِفُ بِكُمُ الْأَظْفَى إِذَا هِيَ تَمُورُ أَمَّنْ تُمَّنْ فِي السَّمَاءِ يُنْزِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نذير. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْنَ الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِظْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْتَ ينفركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رفقه بل لجوا في عتر ونفور أفمن يمشي مكبا على وجه أهداف مَن يَمْشِ سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن چکل دلدی کھی ت أهلكني الله وَمَن معي أو رحمنا فمن يجير الكابرين من عذاب نليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل رأيتم إن أصبح فمن بسم الله الرحيم نون وما گو ما روین نوکر ربك بمجنون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 وَادُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٌ هَمَّاذٍ مَّشَّاقٍ بِنَمِينٌ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَجِنَ فِيهِ عُتُرٍّ بَعْدَ ذَلِكَ جَنِيمٌ أَنْ كَالَ ذَامَانٍ وَبَنِيمٌ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ على الْخُرْطُومِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ قَسَمُوهَا لِيَطْرُدُونَهَا مُفْلِحِينَ وَلَا يَسْتَفْتُونَ